فحق علينا قول ربنا إن لذائقون فأغويناكم إن كنا غاوين فإنهم يوم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 عَاقِبُ العَذَابِ الأَلِيم وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهَةٌ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ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 أَإِذَا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون قال هل انتم مطلعون فاطلع فِي في الْجَحِيمِ الجحيم قال إِنْ ان كدت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزق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 إن من شيعته لابراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم.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 وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين Wa barakna degene wa ala bezig wa min وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُم فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ واتيناهما الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الْآخِرِينَ سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إِنَّهُمَا من عبادنا المؤمنين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 وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ معلوم وَإِنَّا لَنَحْنُ الصافون وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عندنا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ